فضيله الشيخ عطيه صقر وهل تختلف الطهاره لصلاه الجنازه عن الصلوات الاخرى صلاه الجنازه كايتي صلاه لا بد لها من شروط لصحتها ومنها الطهاره من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وذلك باتفاق العلماء روى مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصل الرجل على الجنازه إلا وهو طاهر لكن جاء في كتاب الزواج لابن حجر أنه حكي عن الشعبي وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء ونسب إلى الشافعي وهو غلط وفي حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية أن هذا القول حكي أيضا عن ابن جرير كما حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر ومن هذا يعلم أن من يصلي على الجنازه وهو لابس للحذاء مثلا إن كان الحذاء طاهرا صح صلاته فإن كان متنجسا فلا تصح صلاته عند جمهور العلماء أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه والله أعلم